ربكم ورب آبائكم الأولين، بلهم في شكّي العبد، فارتقِ بَيْوَمَا تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخانٍ مُبِينٍ يَغْشِ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ. رَبَّنَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ إِنَّ لَهُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّكَ كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إن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 وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِينٌ كَذَلِكَ وَأُورَثْنَا هَا قَوْمٌ أَخْرَجِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُضَرِّينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ